أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كتفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب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 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر ومن الجن مي يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن مي يعمل بين يديه بإذن ربه ومين يزق منهم عن أمرنا نلقه من عذاب التعير يعملون له ما يشاء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 إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له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 آمن وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما سقطتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أَهَأُلَاءِ يَأْكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَةَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ فاليوم لا يملك بعضكم لبعضهم نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا لوكوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم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 وَقَالُوا كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ تَفَرُّقٌ بَيْنَهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ